عباس مهن من المدينة بذمتك جيت طلحه طلحه والله جيت لجلاك ولجل حسين عفد الوطن والبيت وأشرف جئت الكربة لو مني تبار <تصفيق> تبار يا يا اتبعت السهم مني وبلئتني بالعيام أولي يا ويلي اسمح لي على البيت وأسألك الدعاء عن أي... نسان الحوراء زينا فرد ضحوية في تقومي وهلي فرد ضحوية في تقومي وهلي وشنمو بتفاطمة ولا بتعلي وين ولي ولا مقلي ولي أبو قال ابن خذيت الجاي لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرى ما عليها خمار تستر باليمناء كفا فإن أعوزها الستر بدأت باليسار